وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غلى يوم القيامه ثم توفا كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون